وقل فلم ما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الله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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستطيعون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 مَوَدَّةٌ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهاداً سبيل وابتغاء مرضاتي توسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل همني فقد ضل سواه السبيل إ يَثْقَفُوكُم يكُ لَكُ أَعْدَ أَو وَيَدْسُقُ إلَكُم أَيدِيَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِالسُءِ وَوَدُّ لَ تَكفُرُون لنتَ فَعَكُمْ أَررحَامُكُم وَلَا أَولادُكُم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 ومما تعبدون مِن دون الله إذ قالوا لقومهم إنا مرآء منكم ومما تعبدون من ونِلَّهِ كَفَعْنَا بِكُم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ لا تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء